السلام عليكم عليكم السلام أ خ و ي كيف حالك طيب قيل اسال ل ل ه الله سبحانه وتعالى ك الثبات في الدنيا والاخره الله زين الغايب تائب ص ت ومشيت مع الشباب اللي الدرباوية الدرباوية تائب صفاتهم باختصار تفضل أخوي. والله زخفار م ع ر و ف ة صفاتهم ب أ ن ه م ش ب استخدامهم ب يعني ا ا ل أ ك ث ر يكون على السيارات ا ل د ج ا س ل ه و م ع ر و ف من بعضهم من لفه ا ل ش م ا يعني ك ا ن و ا متلثم كذا و ا ل ب ع ض الوان أ خ ر السيارة ينزل في ل ل س ي ا ر ا ت بعد وهدفهم هذا أظن انهم ا يسجلوا بعض الناس و أ ن ا كنت عارف ب ا ل م و ر ه ذ ه ع ل ى ه د ف هو مقصدهم ا أ ن استدراج الشباب مزين ハッカうは مم. يعني هو ي س و ي ح ر ك ا ت هذه الدرباوي تنزيل ا ل س ي ا ر ة صبغ ا ل س ي ا ر ة التفعيط نعم نعم يعني كل هذا, من أجل،, من, كل هذا يعني من اجل استدراج يعني ذلك الشاب ا هذا هذا اللفت والدوران استدراج الشاب سالحة يا أعادوا سيناريو التعصبوا الآن ما السبيلة الفلانية ب قبل بعض يكتب نعم من ونقطة أنه وأنهم يعني منهم يعني ويتمع مشكلة قديم كل كل يقولك أجل تقول في شيخ ش زي تعالوا اليوم أ ب غ ى فحص على المدينه ا ل ف ل ا ن ي ة ويجوز يعني و عادوا ب ص ر ا ح ة يعني أ م و ر والله يعني تدمن كم ص ر ا ح ة والله زين هل لهم يعني هم كيف يجتمعون أ ن ا ل ا ح ظ عند ا ل ر و يكون ي مرات في شارع واحد أ و في مكان واحد هل لهم يعني ط ر ي ق ا ل تواصل نعم ت و ج ع ه لك بيري توجيه, توجيه لك بيري, بيري. نعم توجيه لك بيري توجيه لك ا بيري توجهوا الى الشارع الفلاني أ و المكان الفلاني في تفحيط ولكن يجب ان يكون هناك افضل من ا ل من افضل من ا ف ل من ا ة ض ل من افضل من افضل من ا ف ل من افضل من افضل من افضل م ي افضل من افضل من افضل من افضل من ا ف و ل من ب ف ض ل من افضل من افضل من افضل من افضل من ا ض ل من ا ل ض ل من افضل م افضل من افضل من افضل من افضل من ا ل من افضل من افضل من ا ف ة ق م ي ل من ا ف ل من افضل من ا ف ل من افضل من افضل من افضل م ي ا ز ض ل من افضل من افضل م افضل من افضل من ت و ج ه ه ا ل ل ش ب ا ب و ا ل ل ه أ ن ص ح جميع ش ا ب سواء د ر ب ا و ي او غير د ر ب ا و ي ع ن ا الان ي ا ش ي خ ص ا ر ي ث ل ا ت ش ه و ر من استقباله ل اتحب والله لا ح س ل ا ضيق ا ل ص د ر و ل ا م و ر ن ف س ق ب ل والله ولا يسلم ولا ك ن ي س ل ب و ا ل ل ه و ا ل ل ه ولا ا ل ه ل ض يسلم ش ولا ي س ي ر ولا ا ل يسلم ولا يسلم ولا يسلم ولا ي س ي م ا ل ا يسلم ولا ه ل ع ظ ي م أن ويحبهم يا رب العالمين ويحبهم ة مني أنا يا شخص أ ن م ج رب د و العالمين ويحبهم أ يا رب العالمين و ويحبهم ويحبهم ويحبهم ويحبهم ويحبهم و ي ا إلا ح ل ل ه م ويحبهم و ي ح ب ه ا ويحبهم ويحبهم شكرا و ي ح ل ه